أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 من الناس مايشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ومن الناس مايشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها زواج أولئك لهم عذابهم هه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 خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقوا في الأرض رواسي أن تمهد بكم وبث فيها من كل دابة وأن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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَميدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمانُ لبْنِهِ وَهُوَ يَعْظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِك بِاللَّهِ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَغُلْمٌ عَظِيمٌ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 ويشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنهب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وارضض من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحمير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 في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كلٌّ يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده لا يجزي والد لا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا Saatte, ja neseli. Ja neseli. Ja ymmärtää mitä on hengissä. Ja mitä tiedät itse, mitä saa aamulla. Ja mitä tiedät itse, missä maassa olet.